قَالْ يَا لَمُ اللَّهُ الْمَوْصِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَرُمَ إِلَيْنَا قَالْ يَا لَمُ اللَّهُ الْمَوْصِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَرُمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا